إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشد واشهده لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ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 سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الألسام والأرض والسماء سلك كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجو الصبح ثانيا الههم مع الله الههم مع الله اله الا الله لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله خير للدنيا من شمسها وقمرها فلولاه لظل الناس يعبدون الشجر والوثن والحجر الحمد لله الذي ارسله الينا ليخرجنا من الظلماء الى النور ومن الجهاله الى العلم ومن التخبط الى الثبات ومن التيه الى الرشاد فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة فصلاه وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى اله واصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين يا مصطفى ولا انت ساكن موجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي اني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي الا بغيرك اقتدي لك معجزات باهرات جمة واجلها القران خير مؤيد ما حرفت او غيرت كلمات شلت يد الجاني وشال المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لامني فيه الكفور ولو دراء نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمدي لي فيك يا ارض الحجاز حبيب يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب في الارض احمد في السماء محمد عند الاله مقرب محبوب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إخوتي وحبتي في الله أصيكم ونفسي بتك الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بي في كتابي فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 قالها مؤمن من المؤمنين يا ليت هذه الامه تعلم قيمه الاسلام وتعلم حضاره الاسلام وعراقه الاسلام يا ليت هذه الامه تعرف قدر دينها وتعرف قدر نبيها يا ليت هذه الامه تعود مره ثانيه الى ربها تعود مرة ثانية إلى كتاب ربها والى نبيها تعلم هذه الأمة أن الفلاح مع الله وأن الفلاح مع القرآن وأن النجاح والتمكين مع اتباع خير الأنام صلى الله عليه وسلم يا ليت قوم يعلمون يا ليت قوم يعلمون أن هذا الضياع الذي نعيش فيه حاليا سببه عدم معرفة الله سببه عدم الإيمان بالله عز وجل تمكين الامريكان في العراق وتمكين اليهود في فلسطين وشتات الصومال وشتات الأمة المحمدية والأمة الإسلامية إلى فرق وجماعات إلى دويلات صغيرة ودول هذه الأمة التي انفرط عبدها سببه الأساسي يا ليت قوم يعلمون يا ليت قوم يعلمون أنهم قد بتعدوا وتشزرموا وضاعوا وانتهكت أعراضهم بسبب أنهم لم يعرفوا الله وتخلوا عن دين الإسلام وجعلوا الإسلام خلف ظهورهم وجاءوا بنحل وسجدوا للبيت الأبيض والبيت الأحمر لروسيا والآن يسجدون للتنين الصيني ويقولون للأمريكان اياكم نعبد وإياكم نستعين بماذا تأمروننا؟ بماذا توجهوننا فرضوا علينا العلمانية ونحوا الإسلام جانبا يا ليت قومي يعلمون أننا ما تخلفنا وضعنا وزاد الفساد والشقاق في الأسر سببه أيها الاخوه الأخوات ضيع هذه الأمة سببه الأساسي عدم معرفة الله والبعد عن الله عز وجل قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر فساد العلمانية ربت أجيال غريبة عن دينها فساد القومية نقلتنا نقلة ان ضيعنا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم البعثية وما أدراك ما البعثيه حط المشمش على التفاح دين محمد واللوراح وما أدراك مع هذه الشعرات التي جاءت وحلت وجثمت على الأمة كل ذلك لبغضهم للإسلام العلمانية ضيعتنا فرقتنا أن شاهد جيل لا يعرف معنى الله ولا يعرف له رب ولا يعرف له اتجاه لا يعرف معنى بر الوالدين لا يعرف معنى الرحمة جرد الإنسان من أنسانيته الان يدخل المريض إلى المستشفى سليما يخرج مريضا ويفاجئ أنه قد سركت منه الكلى أو فص من الكبد أو أخذ منه عضو من الأعضاء وهو لا يدري لأن هذه الأجيال تربت على المادية من اجل ذلكم أيها الإخوة الأخوات أعود بحضراتكم بهذه السلسلة إذا أردتم النجاح والفلاح والطمأنينة والسعادة والخيرية أردتم أن تكونون كما اراد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس إذا أردتم ذلك عيشوا معي مع هذه الحلقات ممثل من الممثلين كان يبكي بين يدي كان يبكي ويقول لي أنا لا أشعر براحة البال أشعر بأني ضائع فعلت كل المعاصي الآن ماذا أصنع مع المال مع الشهرة مع كل شيء لكنني لا أشعر بسعادة قلت له والله لن تشعر بهذه السعادة لطالما أنت بعيد كل البعد عن الله وقسيس من القساوسه وقف معي ثلاث ساعات يجادل معي أيها الإخوة والاخوات ينكر وجود الله ينكر أن الله واحد أن الله واحد فسألته سؤال هل أنت تعيش في أمن وأمان بل تشعر أنت بضيق أعلم أنك تشعر بضيق في صدرك لأنك على عقيدة فاسدة وجللت مع الرجل حتى وصلنا إلى مرحلة السعادة والاطمئنان أيها الإخوة والاخوات وعشت مع ملحد من الملحدين عشت معه أيام كان ينكر أن الله هو الخالق وأن هذا الكون خلق عبثا بمفردها كذا وهذا يسمى بمسلم أيها الإخوة والاخوات وأجيال صنعت لفساد المسلمين ممثلة تأخذ في حلقات رمضان في تمثيلهم تمثيلات تأخذ ستة ونص مليون جنيه سألت نفسي هذا السؤال ليه واخده ستة مليون ونص لانها بتفسد في عقائد المسلمين، بتفسد في اخلاق المسلمين، بتفسد في مبادئ المسلمين، فكل مفسد يكرموا بالمال أو يكرموا بجائزة الدولة. يا ليت قوم يعلمون. أعود بحضراتكم إلى سلسلة أيها الإخ والأخوات. يا ليت قوم يعلمون. هذا مدخل لهذه السلسلة. إذا أردت أن تشعر براحة البال، إذا أردت أن, أن تشعر بالسعادة، إذا أردت أن تشعر بحب الله لك، إذا أردت أن تمكن لهذا الدين إذا أردت أن ترى الإسلام سائدا إذا أردت أن تعيد الخلاف مرة ثانية إذا أردت الانتصار على الصهاينة وعودة القدس مرة ثانية إذا أردت أن تكون لهذه الأمة قرار نابع من دينها ومن قرآنها فعليك أن تتابع معي هذه السلسلة كل أم أنادي على كل أم كل أب انادي عليه لقد ربينا أجيال خطأ ربينا الأجيال تربية خطأ ربينا بلا أساس فمعظم الاباء يقولون للأبناء عند الكبر صلوا وهذا من أكبر الأخطاء كيف يصلي إنسان وهو لا يعرف ربه يبقى واحد اعتاد على الصلاة لكن لما جيله رشوة يخدها لما جيله بنت للحرام يذهب إلى الحرام لما يلاقي نفسه ممكن يظلم هيظلم لما يكون في, في منصب واحد كده هزاؤه ولا نال منه يبقى عاوز يبطش بيه كل ذلك ايها الاخوه لان التربيه غلط تربيه الناس غلط الان خيانات خيانات الازواج خيانات الامانه ظلم المظلوم والعياذ بالله كل اللي احنا شايفينه من انواع الظلم وهاتك الاعراض والى غير ذلك كل ذلك من نتاج ماذا من نتاج ايها الاخوه والاخوات ان احنا ما تربيناش صح طب إحنا عاوزين نتربى صح، تتربو صح. أنا عشت أفكر أيها الإخوة أمثالكم سقوط القدس وسقوط الأندلس وانفراط أجد الإسلام وأصبحنا بلا قياده موحدة. كل ذلك جعلني أفكر إزاي نرجع الأمة الإسلامية مرة ثانية؟ إزاي نرجع حضارة الإسلام؟ فوجدت الإجابة في كتاب ربكم ووجدت الإجابة في منهج نبيكم. ما تيجي نشوف يا اخوانا ربنا ربنا النبي ازاي ما تيجي نشوف عشان نتربى احنا محتاجين تربيه كلنا محتاجين تربيه انا اولكم ايها الاخ والاخوات كلنا محتاجين تربيه ربنا لينا ما احنا لازم نرجع والا يبقى احنا كده قد تولينا ولو تولينا يبقى احنا هن على الله ملناش قيمه زي ما عشنا زي ما هنموت الله اعلم بحسابنا عند الله ويبقى حسابنا جديد وان تتولوا الا يحصل يستبد القوم من غيركم هيستبدلنا ربنا بالاحسن مننا هيجيب جيل زي جيل الصحابه رضي الله عنه وارضاهم فاحنا محتاجين المنهج اللي ربنا رب عليه النبي واللي رب عليه جبريل النبي واللي رب بين النبي الصحابه فطلع اجيال اول حاجه لازم تربى عليها الامه العقيده ولذلك عنوان الحلقه النهارده اول يا ليت قومي يعلمون ان العقيده اولا الاساس بتاعنا الاولاني مش الصلي لا مش الصلاة ظل النبي في مكة ثلاثة عشرة عامة يربي الجيل الأول الرعيل الأول على العقيدة على التوحيد الخالص لله على إيه؟ على التوحيد الخالص لله مش كده بس فعلوا كده مع مخرجنا الحبيب نروح للغار الغار ده كان النبي يروح فيه في رمضان في شر بتاعنا ده قبل ما تنزل عليه الرسالة قبل نزول جبريل كان يطلع يفكر في خلق السماوات والأرض لحد ما استقر الإيمان في قلبه فنزل عليه جبريل في هذا المكان انظر شوف المكان عالي ازاي مرتفع انت معايا شوف الصورة كده وركز معاها انت بتطلع في ساعات مش في ساعة في ساعات والله ما في الطلوع ما يا اخواننا على الجبل والمسافة بينه وبين مكة مسافة بعيدة شويه يعني لو انت مشيتها تتعب محتاج سيارة فشوف النبي يسيب الناس في مكة يسيب الخلق كلهم ويطلع في هذا المكان شاف المكان موحش لوحده وطلع على قمه الجبل عشان يبص للسماء عمال ينظر للسماء يبص لها كده هو. لان النبي عارف ربه في السماء مش الأصنام احنا مشكلة الناس حاليا يا اخواننا مشكلة الناس يقولون للمال إياك نعبد وإياك نستعين وللمنصب إياك نعبد وإياك نستعين العلمانية رابطهم على كده بفيش حاجة اسمها الله بهم قالوا لهم كده مفيش حاجة اسمها الله خالص عيشوا بقى في الأفلام والمسلسلات والسينما وقورة القدم لهوا لهوا الناس المهم الناس ما تبتكرش ربنا ولا تعرف ربنا فالنبي يترك هذه الدنيا كلها ويصعد على غار حراء يا ريت المخرج يجب لنا الصورة تانية يصعد النبي على الجبل ويمكث ايام ومن عائشه ترسل اليه زيد بن حارث العبد بتاعه طالع طالع العبد عاوزين الغار الغار يطلع كده النبي صلى الله عليه وسلم الغار ويروح له سيدنا زيد بالاكل وياكل يبص للسماء لحد ما ينزل عليه سيدنا جبريل فكر معايا كده اول حاجه نزل بيها سيدنا جبريل عليه السلام من السماء سيدنا جبريل له 600 جناح منظر مخيف على فكرة صعب ده أخذ كرة قوم لوت 48 قرية في منطقة الأردن 48 قرية عدد كبير على طرفي جناحي جناحين بس أصغر جناحين عنده خلع القرى 48 قرية من باطل الأرض وصعد بها إلى السماء شايف؟ فينزل سيدنا جبريل بالمنظر ده على سيدنا محمد, سيد محمد في هذا المكان شوف المكان ده الغردة شايفه ينزل علينا سيدنا لا بيشوف المنظر يرتعش ويرتعد يقول له سيدنا جبريل يمسكه من كتفيه يقول له ايه اقرا يقول له اقرا ايه ده انا امي ما اعرفش اقرا ولا اكتب ما اقرا يا ما انا بقاري ما انا بقاري يقول له اقرا ما انا بقرا يا امه الاسلام اقراوا اقراوا اقراوا جبريل كلام جبريل عليه السلام اقراوا كلام ربكم يقول اقرا يقول له ما انا انا ما انا بقاري يقول له اقرا اول منهج بلقنه التوحيد بيعرفه ربنا بيعرفه من هو الله من اللي خلق الكل اللي انت عمال تفكر في السماء والارض والجبال دي كلها اللي خلق كل ده رب واحد هو الله اقرا اقرا بما انا بقرا اقرا باسم ربك الذي خلق باسم ربك الربوبيه لله والألوهية لله والاسماء الكامله كما ارادها الله وكما ارادها الرسول هذه عقيده الاسلام اقرا باسم ربك الذي خلق فاول حاجه ياخدها النبي التوحيد العقيده الاول هي دي اسمها العقيده اعرف مين ربنا اعرف مين الله احنا هنسال الناس في الشارع دلوقتي مش عارفين مين هو ربنا بنقول لهم مين هو الله معرفش يجاوبوا طب لنا ما هي ما ما هو توحيد الألوهية مش عارفين طب توحيد الربوبيه تعرفين عن اسمها والصفات مش عارفين اللهم انت مسلم ازاي ما غربوهم عن الإسلام عشان كده محتاجين نرجع الأجيال تاني ان احنا نغرس فيهم ونصلي لا قبل الصلاة معرفة الله العقيدة اولا فأول حاجة خدها النبي من الله بواسطه جبريل الايه العقيدة اقرأ باسم ربك الذي خلق وانظر للقران اول صفحه في كتاب ربكم الناس بتقرا وبس اقول لك اقرا الفاتحه نتبرك ايه عملت ايه قرات الفاتحه طب يعني ايه فاتحه يعني ايه قراءه الفاتحه انت فهمتها ده اول سوره في القران بتبدا بالعقيده اسمع بسم الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم لذلك سيدنا محمد قال لابن عباس يقول له ايه سمي الله يا غلام تذكر إلهك بيربيه على العقيدة هو خلي بالك ركز أما الواد ابنك بيأكل ما أنت مش مربيه على الله فبيأكل وخاص بيده الشمال وعمل يأكل كالت يا ابني آه كالتي آه خلاص لا, لا لا مش كده ده أنت لازم تغرس في العقيدة الأول أنت بتأكل ببسم الله عشان هو لجد لنا الأكل فسيدنا محمد أول صورة في المصحف تفتح كده تلاقي صورة الفاتحة ما يبدو الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين وختم الله القرآن اسمع قل أعوذ برب الناس برب الناس يبقى بدا بالتوحيد في أول قرآن وختم بالتوحيد والقرآن كله جاء للتوحيد اسمع قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء قل الحمد لله وسلام على عباد الذي اصطفى الله خير اما يشركون سبحانك خلق السماوات والارض وَأَنزَلْنَا لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرًا إِلَّا بِأَمْرِهِ اللَّهُ أَإِلَهُمَّ أَلَا الله أَلَا الله الله هُمْ أَلَا هُمْ أَلَا هُمْ أَلَا هُمْ أَلَا هُمْ أَلَا هُمْ وجعل خلالها لها انهارا وجعل لها رواسي الجبال عشان ما تدورش دورات سريعة عشان نعرف نعيش وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وجعل بين البحرين حاجزا إلى أمة الله إلههم الله إلههم الله بل هم, لا بل هم قوم لا يعلمون بل هم قوم لا يعلمون بل هم قوم لا يعلمون وانظروا معي مع مخرج الحبيب ايها الاخوه والاخوات الى انحطاط الانسان الى انحطاط في عقله وفي فكره الله سخر لنا البقره وجعل لنا مسخره والله خلق الفئران بيديه وبعظمته سبحانه تعالى فينحط الإنسان في أخلاقه وفي مبادئه وفي عقيدته فيسجد لبقرة ويسجد لفأر تعالوا معي لنرى هذه الصورة هذا رجل يعبد الفأر الفأر انظروا يسجد للفار. يطلب الخير من الفار. إذا أراد أن يسال يسأل الفأر وهذا يعبد بقرة انظروا إليهم وهم يسجدون للبقرة ويعبدون البقرة وتدعرعون إلى البقرة ولا أنسى رئيس وزراء الهند سابقا غندي حينما كان في فوج كبير مع فوج كبير وإذا بهذا الرئيس الوزراء يرى البقرة فينزل من السيارة مع هذا العدد الكبير ليسجد للبقرة لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ايها الاخوه والاخوات للاسف الوقت قصير جدا واسال الله سبحانه ان يشرح صدر الاداره ان يعني يعطينا وقتا لان الوقت ضعيف جدا وهذا الوقت ضيق جدا لا نستطيع فيها ان نكون كل ما, يعني ما حضرناه في المحاضره فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعطينا وقتا ان شاء الله فاول حاجه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرا التوحيد اولا يا امه الاسلام هذه كانت مقدمه يا ليت قومي يعلمون ان التوحيد اولا عشان كده هنبدا بقى نخش بقى في التوحيد مش بالكلام التقيل لا هنخش في التوحيد ونعرف يعني ايه توحيد عشان كده النبي قال لنا اول ما ينزل ابنك من بطن امه خلي بالك ربيع العقيده فانت بتعمل ايه بيتاذن تقول له الله اكبر بيتاذن طب والاقامه بيخلوها هناك لحد ما يموت سبحان الله اذان بدون اقامه اه ليه لانه يصلى عليه بدون اقامه صلى بدون اقامه سبحان الله يؤذن ويصلى عليه بعد ذلك ايضا بالتوحيد واول ما تخش القبر اول سؤال في التوحيد من ربك يعني ايه توحيد الالوهيه يقول العبد مش عارف توحيد الربوبيه يقول مش عارف اني داعن فامنوا خلفي بكل مخاشع اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم إننا نسألك أن ترزقنا التوحيد والإخلاص فيه ثبتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله لهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتسبيحنا واستغفارنا منا الدعاء وعليك الإجابة صلى الله على سيدنا محمد حاضر يا سيدنا.